بسمِ الله يِ الرحْمَِ الرَّحيمِ والليْلِ إِذَا يَْشَ وََّهَارِ إِذَا تَدََّ وَماَا خَلَ قَذذَّكَرَ وَالوافَ إِ سَأَكُم لَشََّ فَأََّا مَنَعقَ وَاتَّق وَصَدَّقَ بِالحُسنافَسَنُ يَسِرُهُ للِلُْسرَاء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 فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلاها إلا لشق الذي كذب وتولى وسيجنبها لتق الذي يوتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى لا ولا سوف يرضى